قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا